بوك تو شدسات بيت خمسة وستون خمسة وستون زابور النفي اثنان النفي اثنان يتنبرستندرهي هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ناه، 200 يورو. لا، يكلف 100 يورو فقط. لا، يكلف 100 يورو فقط. على يا مامي لكن معي خمسون فقط. لكن معي خمسون فقط. هل صرت جاهزاً؟ هل صرت جاهزٌ؟ نَاءِ لا، ليس بعد. لا، ليس بعد. أَلَيْ أُجْبَرْزَوْ بُدُوْهُ تَوْيِ. لكن سأجهز حالا؟ لكن سأجهز حالاً. Chceš ještě polévku? Ne, Chcete La, La, ještě polévku? Chcete ještě polévku? Chcete ještě Ne Chcete ještě polévku? ještě polévku? Chcete ještě ještě Bydlíš tady už dlouho. Hel mudda Hel leka mudda tawila Ne teprve jeden měsíc. La sara li shahrun La Ale znám už hodně lidí. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. بيرج زيترا دومو. هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ نا اش اويكاندو. لا، فقط في العطلة الأسبوعية. لا، فقط في العطla, Ale přijedu jedu už v neděli. Volá kini se arjegojom al ahd. Volá kini se arjegojom al ahd. Je tvoje dcera už dospělá? spíla? Hel, kud blagat ibnatak sen al rošed? Hel, kud blagat ibnatak al rošed? لا يجي تبرس لا هي الآن بلغت السابعة عشرة. لا هي الآن بلغت السابعة عشرة. عشر ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. أرجو أن www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.